وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قال ما عاد الله انه رضي احسن مسواي قال ما عاد قادح انه رضي احسن مسواي انه لا يفلحهم ظالِمون انَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّابِرَانِ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ الباب من الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لذا الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف لها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا, إلا لا انس جنم عباد القليم قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من اهلها قَمِيصُ وَشِهَادَةُ الشَّاهِدِ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ إِن كَانَ قميصه تَرَى قَوْمَهُ قَدْ قَضَّ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ ذُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُتْنًا فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من قاضي فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ ان كيد كن عظيم ان كيد كن عظيم يوسف اعرض عن هذا يوسف اعرض هذا واستغفري لذنبك واستغفري انك كنت من الخاطئين انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في مدينه رااه العزيز تراود فتاها عن نفسه إن غرت العذيب ترا ولد فتاعن نفسه قد شرفها حد قد كرمته إننا نراها في ضلال